119. ما رأى 110. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَ إِلَّا الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدًى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم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 منون في الآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا ظن وإن ظن لا يغني من الحق شيئا فأحرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن رب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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة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 إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى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 وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتфикته أهو فغشى ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ